وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن, ومساكن طيبة في جنات عدم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم